يا رب يا من نعم الاشرار فلا تكل له وغنهم للاشتراك ما الله له واكثروا الناس الله واحشروا الناس لا يا اخوتي بكها نفتح الله حقا ولا تخف النا الا وانت مسلمون يا اخوتي نفتح الصفا التي خلقكم من نفس الوقت وخانعت سعادتها وبدتا ومجازا اذ يوم من واتقوا الله واتقوا الله من يتساءلون الله كان عليكم رفيع يقعد وحدك بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ وَاجْتَنِبُوا الْمُشْرِكِينَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ هَذَا الْحَقُّ وَقَالُوا أَلَمْ يَكُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَكُونَ وكل مِنَ الْحَقِّ وَقَالُوا أَلَمْ يَكُنْ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْحَقِّ مثل السنه في ذكر الله هذا ما احتلوا اعمال في الخراب عن السلام ولا تقولكم هذه كلمه اخيله التي طلب مفتاح عليها على كل شياه ساعه الله عز على لا ايها المسلم لا تفضل الصلاة حتى تفضل على إبراه وتقول كما قبلت على ابراهيم بما قلت على الصلاه والسلام فعلى رؤون السلاة والسياة كبيرة الصلاة على ولا الصلاة ولذا يقول تعالى وكالاحم عليهم لا تقلقوا لا تحقون نبشكم عن الشراك والحراك نبشوا التفلت كما وقف صلى الله عليه وسلم في الشفاء القويم لما ياتي الناس رباه عادنا فياكلون عليه السلام فياكلون يواهيما فياكلون موسى حتى ياتون نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى الله على لا ربنا وانا هذا ان شاء الله من شعبنا الديني نحن الناس في ولاة شفاعن او شفاعه كلامه حلو وربنا بارك الله يسيا فيها يا وياها وياها وغيرها وياها وقال يا حاسف يا حاسف يا على دعاء الصلاة والسلام عليكم ومقالته وهي الدرس طرح الكون هذا وكتبت تؤث الى خير لي في المباركه وعهد الى ادم لكم في لا يتبعي أخ يصنع طبقا من واحدة من يسر ونرغيها في محيطة فقفالت فقط فقط القطف على أخيه ليس ستسرونه فقط على أجل هذا مزيد الله é com a alma do rio a desviada de uma artista na حيث قال تعالى sala na cidade a escora saada é o resto além de uma abertura é على شَرَابٌ فِي الْأَرْضِ؟ السلام. وَمَا الْشَرَابُ فَرَحًا لِلْكَافِرِينَ يقول الْحُرُمُ وَمَا الْجَوَّاءُ لِلْمِنَافِقِينَ فَلَمَّا جَاءَ الْكَافِرُونَ عَلَى الْحُرُمِ وَمَا الْجَوَّاءُ القرآن الكريم هو القرآن الكريم الذي يتكلم إن الله يتكلم آنذاك في سبتي ثم جاءت بعض القوان الكريمات بعد هذا ثم القران بعض القوان حتى لا تفقدها إذا أردت أن حتى فيها أن تفهم إِذَا خَلَفَتْ قَوْلًا يا انه يحكي الى هذا هذا التفسير كل الظروف في وانما اكثر لنقل هذا الهادئ خطه الى ابعد وكأنه يقول كنت سيهادة قبيل وهادي كنت سيهادة قبيل وهادي ورحم رضينا في اسمه في هذه الحياة الدنيا وإذا كنت تكون مخلوبا تكون غادية ورغاك ورغاك ورغاك لذلك الطفاة بلسوة الالتفاع ومطلوب نبهده علاماً واسم تلك الطفاة الراحة وما بسهق وما من الناس خليصاً حتى قدينا هم الثالث ليس الضالث والمقلوب يكون هذا الضالث على على هذا وحبتها بها أهلاً وعادهون آلي الاسم أيضاً تصوراً إسترى الكمالكان هاتفين الكمالكان الكمالكان وجهتها بقضة تهدي بقضي اسم أهلاً يقول وإن كثيراً من الأولى إلى أهلاً على فرح وإن كثيراً وإن كثيراً الحياة ويجب إن هذا قال يا ان ادخلوا علينا واعطونا اجرنا واجعلنا اعداء الله واجعلنا اعداء الله واجعلنا اعداء الله واجعلنا اعداء الله واجعلنا اعداء الله واجعلنا اعداء الله واجعلنا اعداء الله واجعلنا الخطه تلك أن لو ثلاثه رجل يوم لا يحصل في ان يدوي الناس فيكون عائدا مقدما والناس فيها في وإذا في السفر قلوته على المثلاث لها الضيئات كأن كل الناس غمض ما عن السفر حتى إذا السفر قدر وغلق لا تفاجا الى ان تفاجا الى ان تفاجا الى ان تفاجا الى ان تفاجا الى ان تفاجا الى ان تفاجا من ان تفاجا الى ان تفاجا من ان تفاجا الى ان تفاجا والثبات الظلم والبصر بريقا تكتب وفرحا والقسم قتل ببوظه حتى اخطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وثلاثين نفيشه ويقف احسان بشر وظلم لما هو حضع. <تصفيق> وطواع ما لا حتى اخطى حتى في الحياة الخطوية وطحى الطورة على قاعدة المسك وهمية الكثيرين منها يجب عليها وهمية وآخرين التخفير المسك الى صحراء ولوزانة ما قلت لك الاستاذ القاضي تفرير جديل الحياة لبشر تفرير جديل الحياة على في كل جسدات إستاذ إستاذ الا ان تتفرر ما سات حتى يقتل كل سبب لموت هو هو حفظ ذاتها من اشتفوق تطيب والتقوط من الحديد ومن تطبيل من لا اخاكم الناس لا هذا الانسان بفضلات انه كل شخص ولا بتاعت الناس بحرم ولا السفر ولا رأس ولا القطر حول من العوش الواريح فلتستفق العوش لا تحتنا حتى مع سلطة واسلو علي النبط وترعوا القطر العديد يوفا بك وبهذا قاعدت حسن يدفع الناس عليك عن على الكلام الثالث هل ادعى المقاعدة من جمد بناسه الحديث أدعى السيدة يحينا بهم كالتفه الغداء وحديثه هو خبار وحيث وحيث قال تعالى ما خير المؤسسوري مجمسي الله لا تخبر نفسك وأخبر ثلاثة حملية ماذا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 ياخذوا ماذا قال عليه؟ ياشر. بس نحن نتحسس. والعبد الرجل رأسه حتى حارس. وكل واحد منا يأخذ استقامة بشر. لذلك كلنا نقول الله الله الله الله الله الله الله الله انه يطارد اتجاع بيوته الشجنة شجنة كان طبع التجنة من الخلط ان روح من التجنة في الشجنة لا يوجد اتجارتان يتخصد دياسة دياسة اتجارة روحي جدا حتى خاض الله كثير من الناس لا على حياته في هذا الخبر لكن إيش أحسوا عليه؟ إيش أحسوا عليه؟ لا لا لا. استغربت من شعبي الشقاء هذا. إيش أحسوا؟ ما أخن ولا حتى حديث القرآن حتى ناس السنة لا بأس. ماذا أقول؟ لا تقولي كذا أو تقولي كذا. أنا أقول لك هذا كذا. هذا كذا. ماذا تقولي؟ ماذا تقولي؟ ماذا تقولي؟ ماذا تقولي؟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 عرضات في الثلاثة الحصد الحديث القرآن هذا النهر مثل حتى الثلاثة مثل الناس مثل نحشي حتى قرر خير كثير من المسواق إذا قام الخارج للداخل كل حدود خارق لليرات 867000 عندما كان يظهر الهلال الأحمر ان عظيم جدا في جهه النخ وعطلت تفاهمهم وعندما في الشارع اليوم أخبرت على الحياة ما الحياة ستة، خاتم الخواء على سجدة ولا سجدة المورق، وياخذ الحياة خمسة الجحش والطوع الذي يدا بيهاك لا يثبتك اصلا لا تعتقد نهايه الخلافه هذا الاخلاق رحمها الله فقيد وهلك لما قال لك الشيخ هذا في حصه في النساء في الحصن أيوب أقول لك شيئاً لا تقولي شيئاً. قلنا كل هذا لكي تدرك أحقاً ماذا تقول. قلنا هذا. على خطا. يتفقد ويحصل بحيث الله يتقبل الله منهم هذا الذي جعل ابراهيم في اعض في الوزور. وهو يثني لله الثناء الدعاء راه ابراهيم خوالته من الحس و خطبني. ما اقول بالعجل من كل من أول ما اجراء ويجمع اخريه بعض الوامن من يقول للراه كما انه يدني ان تجريه البيت الذي يخططه العالمون العالمون العالمون للقصر يسمى البيت الذي ليس تسله على الارض بس ما اهتم القمر والساء ولكن التوجيه الاعظم لاول مره شرعتان في الطوارئ مع كل خزائن يكون اسمعوا هاتف الكتب لأنه هاتف الكتب هذا بس الكبرى واهدة الكبرى حتى تعيون زي الشيطة المحطان بابا راقلة قبل ان عدم الخياطة قال لا تقرس وما لا اسمع أول وش لأنه رفع الخبار الثالث وقرب قطانا على لكن قد تجمعوا قد تجمعوا المقارات الدنيا كما قال غير جدا. واشاهد الكثير لانه ارى في, في, والله في, الناس في, أفضل في, في هذا الانسان اجمل اختيارات البشريه والله غير كثير قال انا اجمل الادرياء عن الشريف يا كانت تلك الفائده والقطه الكبيره من هايت صحيح لا عارف دينه من في للشارع لا عارف دينه من رحل تزير من رحل الله وإنه لا تقصت إنه وراد ما كان بالله قلت القربان القربان ما كان بالله هو وتعالى وإلا الخرطان صارقت بجيسا صارقت بجيسا فضع الخرطان في الشئ ولذا قال تعالى أدعهم الأخرياء وحل الشيئ فما تحفظ حملا أكثر تحييه معي غيري تركوه أخصا والسجين والرقوة كانت مدورة البدريج لا الذين سمعه على عساب البدريج القطر والسوادين والسجدة والعبناء قول المجاة لك القطاع لما القطاع واذا في تدخل الجراحة أتبع المشركين قدع وأتبع فيهم الجراحة وما ان توقع الصوفي خالص عادة الوفيئة قال لن اخوة بعد كل هذا يا بطنس النار لا اخفال لأنه قاتل عقبية ما فصل جيانة من ان تشتف عراية الله وان تكون تدفى النار ارأيك ونضح صور احضر ان توقف الرياءة تسل السقودة سنة تكون عادية يحضر قد قم بطريقة فالأعمال صحفة بالشيء ينردد موقع الخلطة في الوحفة وذي ربت عليك في وجه لأنه هو الشيء وطبع الآن قد طبيعتي الأعمال لا مناقر تقول لترجمان فقال احد صائحا فوهق فقال الاخر وقال الاخر صائحا قبر يعني ايه ده التخيل التخيل فمرتما حدوه احسن ذلك قال الله ده في الحياه فساله وهو يستخف بدا واذا قال تعالى ولا سيكون له الخبيثة منه وقال تعالى لا حتى تناروا حتى تنفذوا منها بالفور في ماذا يبقى تكون نفق حتى تيس تيس ايه وعند الامر في والله في ميزة المثل هورو على فنهو حوالي في اليوم إذا هذا يا رسول الله ما تتخطفه خير مالذي بعد خير مالذي لماذا خادت البعض لست مال منه حتى تنفح بها انا اقول هذا لان الناس فضوحات الهدوحية معلوم اذا سنتسيه افضل الاحياء ومن قد تنفح ثم يخرج ربك لا يستطيع لا يغفر لا يستطيع لا يغفر لا يستطيع ولا ترى الى نفسه ليس قطعا ليس قطعا كذلك هذه رقبه اليوم انتوا وقطعانك هي هاي شواقه ديالك اجل اجل مثل الاحلام قويه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 وخوله لمذاك لا يتوقف قبولها على مجرد تسمع فيه لا يتوقف على الاداء حسن جيدا فلا تحسب ان عملك يوقع انظره السماء لو نخلت ساق فوق على السطح لتحشوه بالسماء لهذا الشاشه ماخذ في خيالك ويكون يا اخوكم يا اخوكم لماذا وعليكم فصدق الذي قال حينما ولا يخلو صح من الحق قر لا قال اذا ما قتل دار اليهود اذا that's what we have for the I feel I'm going to have to handle it. بي آل يا قومي اهل الجاهليه شو هذا طوق احلى شاعر طويل يتراوى في رحل المالك هذه سرقه وهي فات الذينه قولوا اصحلك شعارير لما تنزل ذكرى قولوا له وهو رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على من على ربي إذ كانوا يقول يا ربي انت لا تشير خصمه وهكذا يكام المشرك يقول وقديدا لم تجد يا لم تجد الى هذا النبي لم تجد الى محمد النبي كثير من اهل اتابة لم يردونه من بعد المالك الكبارة. أعمى مرتين مرة و أعمى عن نفسي لأنه عنده عما و حتى الزرام الحديث ممكن يحطي إنسان على الشعكات التي في ما مع عنده صغيره او كفير وهكذا الحل عن نعمته لا يزدد يرضي لنعمة الفتير ونسانة الفتير حدد لم ينالوا فالكل له وخصومه كل من حتى من انا اغلق هذه حقيقه ثالثه ايضا حقيقة ثالثة الحسد ايضا الحسن ان الحادث نفسيه عجيبه لا ياسع حتى حول الكون كله ظلاما ولا تسكن نفسه حتى يتحول الخلق جميعا كفرا من شركة ولما من اهل الكتاب لما بعد من بعد ما يكونوا خصار ونقودكم من الاتفاق الفقير زحزت الغني تمنى ان الناس جميعا جميعا جميع المرضى والطعم اذا عسد المهتري تمنى ان يكون هذا جميعا المرضى في يتمنى ان الحياة لا تبقى وكذلك كثير منها انتفاج. انتفاج من بعد ذلك تنظارا حكث المنزل في سيكون بالعجيب "من عيده في ادفع النهلاك لأن يهود حكث المسلمين على كلمة ايضا حتى المسلمين يجب يحفظ حتى يحفظ الفقير على الكعكه التي في الوصولية عشو الهاتف حتى, الفوارات. الفوارات. حتى في الجاعة تكون في الوصول والفقير كانت كاملا ونحن من ذاعة من فرصة الفقار والحفظ يخرج من, يخرج من, يخرج من, يخرج من, يخرج من قال اي مان في قلبه التبابة وحفظ الحفظ يخرج ماذا لا يخلق التبابة يقف على الناس ايمانه لكن فقال تبيل صلى الله عليه وسلم ست والحفظ لا لا حتى من هنا. من هنا. من لا إلا حالك حتى وصلنا إلى كل من سحبنا من هكذا لدينا الهدف ان لا قال كل من الهدوات ترجع في العزاوة من عددت الذين يقولون وما تقولون ما تقولون ما تقولون ما تقولون ما ويقدر <تصفيق> حاجة حتى يمينك ويبتك في قطبي حتى الشريفة ما هذا الوصف حاجة لا ومع ان حاجة لا تنقضون لحاجة الشجرة ويقول حاجة عزائزة لا والذي يحفظ لفقه او حفظا في من الثان طريحا ويتعود لارها لدنيا دارك التحريف الحافظ تحريفه والحافظ للعليح يسمع في يعطي فيه الخارج اسفل على فتح الحبيب سبيل واخر بعضها فتا لم ما تأكله حسب يأكل الفاحدة حروق إذا يكون يأكل حسناتي. قال يريد ان تبورك اسمي وماذا؟ واسم لا يقول حتى تأكل ماذا؟ كل الناس خلاص لا معنا فكان مولانا جلال الدين وهنا يخبر تقديم البيت الحسن والعارف حاسب والعارف ما الفرق بين الحاسب والعارف ده اللي على الدكتور افتكر عارفه ح هو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 وليس قار في بعض البديش كلها لا تقلق والمسالة بحفظة ان بعض خلص الله بعض الحاجات كنظرة في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 من حرارة كارطة الى رجل. وهو توقف. وقال ما راح اليوم ولا خيل العقرى من هذا حي اسع يقولنا قال لعيسى حق يا اسف ما يعني هو طلب اشترك بك فرصة بك انا رأسك بشتريك من الحلق اشتريك لكن ما فيه وان كنت مسموما وان لم تحاسس مسموما شرعا فلا تقطع لا ترى كل خانه اذا ترددكم دماغك وانت لا تطيع رقصه لا تطيع رقصه نبيك صلى الله عليه وسلم لما اخاف ما امر سيدنا وحيدك إلا بأبنى ذلك يا سبحانه وانا ان يكون في ذلك السبع المرحوعة والغض المزيع لأن الأصبر هو ما تحسن رسول الله وما نتلق مع امر رسول الله سبحانه إلا أن تقول نحنك بالله تبعثنا وما كانت تأثمينك ولا تأثمينك إذا الله ورسوله أمرا لمن لا لك لا لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لا الله لماذا وما الصلاة الذكر رحلة في العالم تليث تليث الله الاخرة تخلي لي الى الاخرة قارن صلاح انك هكذا التفسير بلا شك هذا لا صفحة عمر في <مشاره> حتى تاركتي في تاركتي حدث هؤلاء في معه تتاخر هايدي حقيقه الحاجه حقيقة. هايدي حقيقه هايدي حقيقه هايدي حقيقه هايدي حقيقه هايدي حقيقه هايدي حقيقه هايدي حقيقه هايدي حقيقه حقيقه هايدي حقيقه هادي لا تكون قمة المسلمة لا قلنا اتكون كما على الله عليه لو صارت من جارك الاسجاد في لتوارك لا تكون لي لا ان سيدنا لما الجارك الاسجاد في لا، <سؤال> ولو حصلت أن في الجماعة لا إذا ولا يعني ولا كثيرة أمور لا يعني ولا كثيرة أمور هذا انه قولا في مساركة المئة العديدة في الخارج هذا انه قولا من حق للحق وحق الغيب لان لوحد الشغلة هذا من من الخطا الوجود الحقيق على السعب لان شغل الحقيق كمان شغل الحقيق التالي يجب اتنا بيارعان ويأخيه احد به قالوا ان هذا لا تقعد الحقيق اعلى كما يقولك من الثالث الى تقول انا تقول ايش؟ تقول اذب لك دعون بهذا الحقيقة كما يقول من الثالث الى تقول نفسي من الثالث تقول هو الله ايش؟ اخوانا ايش حفظ خالد عبدالله طيّر ومن حدث ماذا ظهر الإنسان جاء الخط قدس له ظلم من خطر. خطر فيه أخو العالمين الناس شبيعة من خاتلها الناس جميعا الخط لما كل ذنب حتى ان الله إذا ما و لكن يجب في في لا ماذا الزمن تجد الله لا هذا يخضر الله, ما أن الله من النبي من السقوية ان الله بك إياكا صغر من المجد أن تأخذت أنك في تحديثك والموعد هذا وقت إنما كنت أخذت أنك رأيك رأيك رأيك وكما قال الواقع في النار فتخفض منهم لإنك الحديث قال إياكا صباح المواقع في لي اول أول لكن حتى, حتى, حتى, حتى الحسد تفرق أقول لكم أنكم إذا كنتم تطلبون ان تقول لكم إسمي وإسمك. إذا كنتم تطلبون السقي، ما إذا كنتم لكن ترى ما يدفعها الحاسوب معه فطبخوني ما حاله حاله ولا وعد المواعد ووعود الشهوه قد اخفى سرك و تصواحك في ضاع على طيعه ووعودك لي زيل و سوء الحق لا نفع بس زي من الذي لا يقتاد في قرن استهوان وعدنا خاطر السواخ حقتي تمارين مفصلية مثل في التمثيل في مدار السباحة في الماء. في الممارسة التي في المسبح، مثل حركة المفصل الرئيسي، حركة المفصل الرئيسي، حركة المفصل الرئيسي. حركة المفصل الرئيسي. حركة المفصل الرئيسي. حركة المفصل الرئيسي. حركة المفصل الرئيسي. يا الله أكبر ناسا كل شيء. إذا كنت تقول الذي لا في ايش تفرجع واعطى بنفسك وده في كمك والنفس تطول بطوليها طويله انك دخل عقاب ايش الشوق وقت وإن من ما يمكن إِنَّ الْعِلْمَ الْحَسْنَ تطوعت مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ الْعِلْمَ الْكَافِرُ الْمَرْءُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَمَنْ الحياة. صح ولا مرة? بدليل ان الناس تسمى يون اشياء اللي باين ايه? الهيه اللي باين ايه ده. كلها باعة الفتاة الحياة. غير من الحياة. حتى داع طرف اهلوة. يا انا. هكذا تضع لنفس الشيء تضع لنفسها. تضع لنفسها. تضع لنفسها. تضع حتى ايه? لا أعرف المتدرجة التأثرة تتطور لي على خير دي اي والله تعتقد المتدرجة المتدرجة التي في أكثر فتناها يتطور لتدرجة شوف مرة بلاتك الخطارة المعادات الشترين تجاوز السابقين وطبع أنه مع السابقين المرحمة هذا السن في ساقربه هو ساقربه not this, we don't not simply what I mean what I كل منا من هو منظره من وجهه من وجهه من وجهه من وجهه كما من أنا أقول أقول أنا أقول خلاص نسيم من روح شو عليه؟ لا لا لا لا لا لا ما اثر الانفضل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 إن سألتني، الترتيب لك يعني ما أحد يعلم ما الحاسد لا حدث ولا أحد يعلم ما الذي الانسان لنا. أشواك السام كلها مغطى ولا شريئا فينشق هذا الشيء اليمهدي لك القاتل وعن نفس الشريء اليمهدي لأمر الله قاد كل الله بمقارنة. لا أنت التدير لا أنت التدير لا أنت والمقرع لان الله صلى حنشاء اقرع به والمقرع والمقرع السيئ الشفيف لاخي والذي يحفر عقره لاخيه سنه الله فانت هذه الحفره محفرته يحفر عقره لاخيه عشت ذلك الرجل الذي قال هلا هو لا خلق الشهر فأطفح من الخطة من السلطة فرقب الله الله بك. الله اقنوا ما بعثو احد Yeah. الخمسة في الحج والحج في الصلاة والصلاة وخمسة في الزواج وخمسة في الزواج وخمسة في الزواج وخمسة في في الزواج وخمسة في الزواج وخمسة في الزواج وخمسة في الزواج في الزواج وخمسة في الزواج في اما بعد ان يبحث عنها في كوريا ومتلح بالغازي وتذكر فيها بعد مع بعد ما لان بعد الخلق يشترون ما دام السبعه كن صلوا كل ما قال يا اليوم هذا لا كم هذا؟ كل شيء كفاه كل شيء كفاه كل شيء من كل شيء كفاه كل شيء كفاه كل شيء كفاه كل لا كفاه كل شيء كفاه كل شيء كفاه يا شيء كفاه كل شيء كفاه كل شيء ما عنه الله لا حصل الشيئ لا حصل الشيئ نبي له نبي تساق قتله ونفضل بما ذات بسكير الذي الحب ونبي لقرد ما فلن يحق شيئا إلا أنه قتله بسانه بني آسفة واهد ما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 ولكن الحاكس احصى لا يبصر امر وكل يكون رجل في نفسي لا يجب ان يجعوا من مضاحة لا يستفي ان يستكي جهاز ينظر نقر على الاصلاح هذه حقيقه الحسد واردت مؤاخذ اول وبهذا ينتهي السبت الخامس العشر في ذكر مع القران والثناء وهو اخر حساب حساب حساب في اتخاذها بعض حدث الله في ذكر الله عليه وعلى رسوله الصلاه والسلام الله لكم الله وياه على هذه الايام لا وقت على تدبير 으아, 으아, 으아, 으아, 으아,